إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنوريه من آياتنا وقمنا نسكورا و قو بينا بني لا تفسدوا في الارض مفسدين Oh, oh, oh. oh. سفكم وان اسئتم فلها فاذا جاء كَمَا ذَخَلُهُ أَوْ لَمَّا وَرَتْ لِيَتَدَبَّرُوا مَا عَلَّمَتْ بِرَا One job. وَيُبَشِّرُ الْمَرْبِ Mmm -hmm. 117. ومن اهتذا فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما Wala أرغف ذا ففمسو في فحق وكم ألكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا صيرا <تصفيق> من كان اي kul cool. أحدهما وكلاهما فلا تقول I'll سُطُرِّذْ قُلِ مَنْ يَشَاءُ ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة au oh. uh -oh. أفَصف قُم وَ بُقُ بِالبَنِه نَود تخَزَ مِمَلَ إكَاسَ إِ قُ واللن quando o sol afna why يَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَقَرَكُمْ أَمْ وَنَمَ 117. وحسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إليهم الشيطان كان للإنسان عدوا مبين ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذلكم وما أرسلناك عليهم وكيلا كَ م بِمَ فيِي السَّماتِ وَ الأ وَلَ قَد فَّ الن بَاب إِنَّا أَعْثَوْدَ زُورَا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ ظَنَنْتُمْ la câu wae im Oh, yeah. Oh. go oh. اذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِى الْبَحْرِ رَضِيَ اللَّهُ مَا تَذَرُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُم إِلَى الْبَرِّ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِي ذِتَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ كَاصِفًا مِنَ الْرِيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُ فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيرا ولقد كرمنا بني آدما وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الْقَيْبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ مَنْ خَلَقُنَا تَفْضِيلًا يَوْمَ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَمَّا فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَمَّا وَأَضَلُ سَبِيلًا وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ ورحينا إليك لتفتري علينا غيره لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك قليلا Ola وَقُرَّب رَبِّي أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَأَنْزِلْنِي مُنْزَلًا صِدْقًا ovi قَوْلًا بَصِيرًا a <laughs> أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ ورا باءدا ان يستنفيذ من العرب فا اراكم ومن وَقُ الن مِ بادِذ بَ الص إك أسقُ الأوْفَ Wo